بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصعاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابي وترنيهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول